الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة, المادة الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته الى الدين وبعد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد يتواصل في الباب الخامس وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وتحت هذه الترجمة أورد المصنف وعليه رحمة الله ما يفيد هذا المعنى فذكر قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويجور رحمتها ويخافون عذابها إن عذاب ربك كان محذورا وهي السابع الخمسون من سورة الإسراء وأورد قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وقومه بيّن أن هذه الآية رقم ستة وعشرين إلى ثمانية وعشرين من سورة الظهرة وأورد قوله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله وهي الحادي والترسون من سورة التوبة وذكر قوله تعالى ومن الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وهي ال65 بعد ال100 من سوره البقره واورد حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقلا من البخاري انه قال من قال لا اله الا الله وكفر بما روبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وذكرنا ان المصنف عليه رحمه الله اورد هذه النصوص بتاعت الترجمه ليقرر ان الشرك يدور في هذه المسائل انه دائما الشرك الذي يتنافى مع التوحيد دائما يتعلق بهذه المسائل اما بمساله الوسيله و بلال الكثيرين في هذا بسم الله الأوائل وأشركوا في مقام التوسل وإما يكون ذلك في مثال الولاء والبراء بالنسبة للقفار يعني وذكر قول إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براهم مما تعبدون إلى آخر واضحا وأورد أيضاً اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وأربابهم من دور الله إما يقول الشرك دائماً في اتخاذ الأحبار والرهبان أرباب أي يعبد هؤلاء الناس مع الله سبحانه وتعالى وبينا كيف يكون ذلك في التنس في الأمس ونقب اليوم مع مسألة من مسائل الشرك التي هي وقاف بها الناس قديما وما زال كثيرون يشركون من هذا الباب هو باب مع المحبه واذا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا اندادا يحبونهم كحب الله خلاص الله الحب لله عز وجل طبعا هباده الانسان بيتقرب لله عز وجل انه يحب الله عز وجل وحبه لله يختلف عن حبي لبقيتي ما يحب في الشريعه الاسلاميه يعني حب الله عز وجل دع عباد انه الانسان مكلف بحب الله عز وجل وتختلف محبه الله من محبه بقيه المخلوقات ومكلف ايضا ان ان يحقق محبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وربط الشرع بين محبه الله وبين محبه النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بينهما فمحبه الله سبحانه وتعالى هي محبه عباده يعني ان نحب الله سبحانه وتعالى ولو ترجم هذه المحبه الى عباده الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ولن تتحقق هذه الا بمحبه النبي صلى الله عليه واله وسلم انت فاهم يعني بتتحقق هذه المساله باتباعي عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم جمع بيننا بين محبته وبين محبه الله و جمع بينه في حديث واحد وفرق بينهما في في مقام نوعي المحبه في حديث انس بن مالك بالبخاري مثلا النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان فقال ان يقول الله ورسوله احب يره مما شيواهما ودي اعلى درجات المحبه انه الانسان يحب الله عز وجل ويحب النبي عليه الصلاه والسلام ويحب شخصيات اخرى لكن يفرق بين محبته لله ولرسوله ومحبه الاخرين في انه لابد محبه الله عز وجل ومحبه النبي عليه الصلاه والسلام تكون اعلى من بقيه انواع ما يحب لانه قال ان يكون الله ورسوله احب الي منه سواه ومعناه في ثاني اشياء الحب احياء كثيره جدا يحبها الانسان قد تكون ما مشروعه ومحبتها مطلوبه واشياء قد نحبها وهي ليست مطلوبه لكن في النهايه في محبة مطلوبة فلذلك محبة الله عز وجل في ناس إداءه محبة الله فابتلاهم الله عز وجل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وده تفسير الآية رقم واحد وثلاثين من سورة من سورة آل عمران لأن الآية دي في كتب, في كتب التفسير قل إن كنتم تحبون الله وإن كنتم تحبون الله فاتتبعوني يحبكم الله واغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فذو اللي بيقول انا بحب الله عز وجل ده بيحقق هذا الكلام باتباع مين باتباع النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك لو واحد يدعي انه يحب الله ولكنه لا يتبع النبي ده صلى الله عليه وسلم فعلم انه كاذب في محبته الى يوم الحساب لانه الايه دي اصلا الله عز وجل كذب بها اليهود والنصارى ومن سر على الهجم بانهم قالوا نحن ابناء الله واحباهم قالوا كده قال والله سجل كلامهم في القران قالوا نحن ابناء الله واحباهم به الله سبحانه وتعالى ولكن الله عز وجل قال اذا كنتم تحبون فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الان الله الناس اللي بيدعوا هذه المساله من اليهود والنصارى وهم الان بيدعوا اذا سالتهم قلت لك انا بحب الله عز وجل اسال اي يهودي اي نصياني هل تحب الله ويقول لك كيف؟ محب الله بنحب الله بتتبع عيسى وسلم ولك لا بس نحن تابعين ليس ها انت كذاب بقطع بالله لانه انا قال كل ان كنتم تحبون الله فتبعوني تحبون بعض فلان بيكون الشرك دائما في الشريعه الاسلاميه دائما بيكون في الشرك فيما في محبه الله ومحبه النبي عليه الصلاه والسلام وبكون بامرين في محبه العبد لله ان يعبد معه غيره وفي محبتي للنبي صلى الله عليه وسلم ان يتبع معه شنو غيره الشريك في المحبه بيكون دائما في الامرين دول شريك في محبه العبد لله او بيكون في محبه العبد لان بقى سلم بيكون شنو في امرين الامر الاول الانسان بيكون مشرك طيب مشرك بيحب الله العلماء قالوا افادت هذه الايه على ان الله عز وجل اثبت للمشركين محبه لله لانه الايه اثبات تكيد المشرك بيحب الله بعد يقول لك يا أخي نبدي حب الله يا أخي ما تنتهي بكفار منحب الله يا أخي اللي يعمل ليلة الدنيا دي ودها العربية دي. أيوه طيب على الله قال انت بتحبه لكن بتشرك بيه ومحبة الله ما بياني شرك لينها العبادة وبتكون بتعبد معه غيره فالناس الآن أشعر قبلك الأمثال وتلك الأمثال هون تضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون محبه يشركوا هؤلاء الناس في باب المحبه انهم عبدوا ما هو غيره فالناس الان الاشركوا في المحبه في محبه الله اشركوا في محبه بعض الناس وجعلوا محبتهم لهؤلاء الناس كمحبتهم شنو لله يعني يا بود الله ويا بود واحد, واحد قال جماعه واحد يصلي اللي بيصلي ده رحيم الله تفتكر كمان رحيم الله كان صلى وصايم صائم كاذب وصيامه هذا دليل على انه يحب شنو يحب الله في ذات الوقت بتلقاه بيحب لك واحد ثاني بيديه جزء من العباده حقت الله عز وجل في مقام مقامات معروفه في واقع الناس في مقام ما يتعبد به المتصوفه في العالم كفرقه منحرفه عن الكتاب والسنه وغيرها من الفرق الاخرى الله في باب النموذج للحصر بتلقاو نادي انادي معه ابو رهي وكم مره يعني ولا لا انا مره بالنادي الله هاي مره بالنادي ابو رهي مره كده ومره كده ايوه كده انت مجري لانه بتنادي الله بقى نادي حق الله ابدا بتنادي معه ابو رهي اي كده مو مجري سواء بين الله ابو رهي أو يقول لك ما أبينا ديوبا للدينة ولا أقول لك أنا حاجة يقولي يا الله يا برأي إنت إذا بيجرد إذا بيجرد يا الله يا برأي بيجرد هل أتلعشان كده المصنف وضع استفامات قال فكيف بمن أحب الند وحده قال لك إذا كان الله عز وجل قال يحبونهم كحب الله يعني اللي بيقسم العباده لجوز لله وجوز لجنوب عبد الله ده قال لك فكيف بمن حب اللذ وحده في ناس بيقولوا يا الله ويا شيخ فلان دول الاشرار وفي ناس كمان بيقدموا شيخ فلان على الله ولا يقولوا لا بيقولوا يا بيقولوا يا ابو ريه هو يا الله اه ده كمان مقدم بين بريه على الله وفين والله ما شغال بيو ذات بقولك والله نحن مسكين في البرايره برايره لبنان تبن لك وتبن لاصحاب هذه البقوله انت فاهم كلامي فبيتخذ هذه العقيده ده مشرك وجد اذا بتراضي الشيخ من دون الله معناته مشرك في المحبه فاهم ده ووفى فخه المشركين الاوان واذا بتنذر ومشا النذر ل لتعلقوا يا ابو الشيخ انا عيان لكن كم بيشري له خروف له له خروف اه الخروف حقه خليك فيه وصوفه لا اذا انت مشرك لانه ده حق الله النذر عباده ينبغي ان تقول لله اني نذرت للرحمن للرحمن مثله يا شيخ ولا ابو راي ولا غير للرحمان صوم فلن اكلم اليوما دي شبه الجامد ده ده اسمه الشرك في شنو في محبه الله انك انت او تعتقد انه الله بده الجنه والبره بده شنو بده الجنه الله بده بده اولاد وبره يصايم ديما والله بده والله بيعلم الغيب ها وبرضه مكاشف وابتكه برضه بيعلم الغيب كده انت مشرك في المحبه لانك اشرت في في حق الله من باب فعطيت المخلوب حقا لا يملكه فلا الشرك في المحبة في محبة العجلة الشرك في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ده ما ينفع الله قال لك الجذل الذي ذاته له ده ما نفعه كل ما ينفعه يأتي الله حقه كامل ولا نصده كلا لك ما ديره النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الله حقه كامل والله النصف الثاني ما دفع في ناس بيحققوا ما ان الاتباع مش لكم بمحبه النبي عليه الصلاه اللي مثلا يا محبه النبي عليه الصلاه تحفظ ان يتبع وحده يعني اذا في رجل تسلم امرك ها باكمله فهو النبي عليه الصلاه تمشي رجل واحد بس زي ما ربط الله بره وحده ولا شريك له كذلك يتبع النبي عليه الصلاه وحده تمشي وراه بس ما بتضل غير ثاني ما في رجل بيتبع اتباع مطلق اصلا كلهم كله. فالناس اللي بيشرقوا بمحبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انا بحب النبي والله بحبه من جوا وبصلي عليهم اصلي عليه اليوم قريبه في المره كويس بتحبه اه كده كده بتحبه صح والصلاه عليه كويسه لانه قال الله قال صلوا عليه صلوا عليه وسلموا له لكن طريقه تشيروا مكاشي والله كيف حالك مكاشي انت ايش انت في المحبه لانه انت قربت اللي ما بكفي ان جاء مكاشي حشروا بينك وبين بسالم شن انت قاله في انا معسلم وهل ان بسالم كان مكاشي سؤال مطروح ونقول له والله ما كان مكاشي لا, لا كثير المكاشي قال بيوصلني له يوصلك له وفارق الدرب يوصلك له انت مجنون دول فارق فريقه وأنا أقول لك بحبه صلي عليه ولكن نخشب دي تسعيني تجاني ثماني ختمي إلى آخر حسب بعث أخو مسلم قلط دي كل طرق تسمى شرك في محبة الأبع سلم فمحبة الأبع سلم تقتضي إنك تتبع بس أصلك ما تتبع ما يكون عندك أي طريقة لأنه أصلا الله قال بيسانك منه وما أتاب من رسوله فخذوه وما ناكم عنه فانتهوا وغير الباري هو بس انت فاهم قل ان كنتم تحبون الله فتبعوني وقال واتبعوه لعلكم تهتدون تتبع النبي عليه الصلاه والسلام تتبعوا مرادوا ما تتبع واحد ثاني فالناس الحشروا انفسهم و... وجعلوا وصايد بينهم وبين النبي عليه الصلاه والسلام واتبعوا هؤلاء الناس اللي اشتركوا في المحبه محبتهم ما خاص انا بعلم عشان كذا بتلقى الزول السني شغله كله مع الرصان والله ساي ما عنده رحمه تقول له كله مرته نفس زيرا وبرته ده معسلم وتمام يتقرا القران بتلاوه بيقول تابع للمسلم خالص في المحبه تشوف مرته الزول ده زي مرته ده معسلم في القران وثاروا لنا من ورايه حجاب الداخ عنده دجن ان معسلم تلقى ده عنده دجن بقصر الجلابية تلقى ده مقصر شنون؟ الجلابية وعلى هدف تلقاه حياته مربوطة بإن الله سلم أما الآخر قال المشرك بقول لك نحن وقل للمدلبيين زيكم يا موالله زي يا رجل انت التكذب ساكر تلقاه كارب دينه بقول لك والله انا احب نحب الرسول والرسول ده قال الديني يسر انت شكلك شكل الرسول المشكلة اللي قال لازي بعب قال الليلة وباكرة وبغوش في رجبته ها؟ دين، لذلك تعلم مع سلم أقضى إبلا ودي هو أكبر، ليس لعب انت قال دين دي حاجة صلصلة؟ انت قال المواثنة إحنا ما عندنا يعني في السوق ما فيه؟ لكن تابعنا مع سلم يكرو دليك ويقول لك يا هزر يقول الله أن هذه الأكبر ضلالية لأن أكبر ضلالية هو التكافر أنت الحق دينك مهمين؟ ولا العامل فيها نأسموك الشيخ زائية طمعين أكبر راس البلد دين عامل فيها، يقول لك دين أحباب رسول الله كار الدجن ولا أعمل حتة أعمل له حتة كده زي بدن الهلال الهلة ولا حتة مات تشوفة إلا بالميكروسكوب بالميكروسكوب لا تشوفها أعمل لك موالي كبير وأخذت أنهم صور في المرطبات وفي العربات أقول لك هلا إنه لي الله لا خوف عليهم ولا أحدهم هذا وده اللي يخوف مزاد يقول ليه لا خوف عليهم ودي مين دي دي, دي أشكال؟ هذي أشكال؟ وكل واحد عاطل كف على طريقه ناس يرقصوا الناس من نوبه من تحت تلفون تلقى ينطط فوق التلفزيون وتعلى بعدين ناس ينططوا من تحت لفوق زي البيانين وناس ينططوا من فوق لتحت قلب كده وناس يلفوا من يمين لشمال وناس من شمال ليمين وناس يضحكوا في الوسط كده كف لكم ايها المتخلفه كف لهم ايها المنتله غلط ده شر في مقامي في مقام اتبعني محمد صلى الله عليه وسلم ايش راك؟ لين ونواسلم جاء بهدين طريق معين طريق واحد قال لك تلقى البيت زي السلطه قل له اخو مسلم الام انصاريتنا هذه اثنين من الاولاد واحد مكاشفي والثاني تدعيني واحد ثاني جبهي واحد ثاني ما اعرف حسب بس اشتراكي واصلوا دين ولا سلطه السلام عليكم وقال كلهم فارقوا الدرب والله إذا كلهم فارغوا الدرب يجب أن تعرف أن هناك طريق واحد وده مثل حق أنصار صنة واحد لمن تتخيل لأن ذوق الاتباه هذا يقول لك والله كمتبه أبقى أنصار صنة معي أنا؟ أنا ما أتبقى معي لأنه أنا ما عنده معك حاجة ولا دائر منك حاجة ولا نازل ازتخابات عشان دائر منك صوت أنت ولا دائر كبرك ومفتر نفهم مني كثير لكن بقول لك النصيحة عشان خارج رقفتي عشان خارج رقفتي أنت تقول لهم الكلام ذا وما أدار منك تبقى أن تحصلنا يا موهم إتنا يا موهم ما أدار منك تبقى أن تحصلنا ذاك تبقى على الكتاب والسنة وما ضروري تلاقي نجاته أمسك الترب عديله بإتلاقي يوم القيامه المهم أن هذا الكلام يكون صح الكلام اللي بنقوله يكون شنو هو صحيح تحقيق الاتباعنا مع السلام أنت فاهم فإذا أعرفت هذا يبقى هذا هو المعنى بتاع الدرس بتاعنا. وبين الناس من يتخذ من دون الله أن دادا دا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله حديد العذاب وبعدين يحدث الخزي والعار لما هينت تكون ماسك في الشيخ ومفخره يدخلك الجنه وتبكي كان ظن فيك وتبكي يتكلموا فيك يا حاج بلقيتوا من قيامه وانت ما خدلك درب مع حق الرسول وانت جاي لندين وزغ منك والله جاي بعدن الرسول شاد ما الله قال فكيف اذا جينا من كل امه بشهيد وجلنا بك على هؤلاء شهيدا عاد بيجي شاد يجي شاد ايوه كلنا ندي ثي ورسول جاي انت ابي زاد خلفتها لك انا ان الينا ايامهم ثم ان علينا اذا الله بيزل انت منو محمد احمد لا هي بيت الرسول شهدت لهم الرساله اتبعته تبعتهم ذكرتها اي ذكرتها الله الرسول قال اسكوني اشكركم وجب عقيلا اي ذكرتها ذكرتها كده ذكرتها كنت السرائي السرائي جف النوم وعقد الري الله بيجئ الرسول انت كنت السرائي لا قلت له جاكل لهم وعقدوا الرأي لا ثاني قلت أينه؟ سهر الليل للقرد قرش لأهلوب وفرش اسمه الحبوب أيوة الله بزع الرسول لك تقول لهم هل تقول لهم سهر ريال؟ لا لا طيب قال لك أبوه الشيخة هي <تصفيق> والدجار <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الرسول قال لك هذا ما معه تقول لك ده لا مون الشيخة لما ترتب الساكن ويوم عبد الظالم على يدي يقول يا أهل التلت تخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ بلانا خليلا لقد أضلني عن ذكر بعد إذ جاني وكان الشيطان لإنساني خذولة وبتندم ولا تحين مندم بنواصل في دست الغد إن شاء الله وصلهم على محمد وعلى صلى الله عليه وسلم